السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علب لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك ووفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزبنا علما اما بعد فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد وبالله نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين اجمعين قال في كتابي كتاب التوحيد باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيل إن الله يعلم ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذا الباب كما سمعتم في ترجمته باب ما جاء في ذمة الله وذمة, وذمة نبيه الذمة المراد بها الأهد وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في أحاديث كيف القائد يعقد بينه وبين الجند أو البلد الذي يفتحه يفتح يبرن بينه وبينه عهد وقوله تعالى ولا تنقض العلمان بعد توكيدها وقد جاءتم الله عليكم كثيرة هذا حدث من الله عز وجل على أن الإنسان إذا حلف يمينا أو ابرم عهدا فعليه أن يتمه ولا ينقضه لأن نقض العهود والخيانة ليست صفات المؤمنين المنافق هو الذي عاهد إذا عاهد غدر أما المؤمن فإنه إذا عاهد وفى وهذا واجب كل مسلم إذا عاهد عهدا أو حلفت يمينا فلا تنقضه أما اليمين تقدم كلام عليه أنه إذا كان إتمامه أو لا فإنك لا تحنث ولا تنقضه وإن كان نقضه أو فتنقضه وتكفر عن يمينك بقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فلكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير لكن نقض الأهد فهذا ليس من شان ولا من عادة ولا من عقيدة المؤمنين فإذا عاهد قوما وجب عليه الوفاء واذا اراد ان ينقض فانه يخبرهم لا يكون غدرا يخبرهم بنبذ العهد حتى يكونوا على علم وبصيره ولا توصف الامه الاسلاميه بنقض العهود فنقض العهود ليست من عقيده هذه الامه بل هي من شأن اليهود وأمثالهم نعم وقوله وقد جعلتم الله عليكم كثيرا أي رقيبا وشاهدا لأن الذي عاهدك وقبل عهدك ما قبل منك الا لأنك عاهدت بالله فكأن الله فكأنه رضي بالله عليك شاهدا وكفيلا فأفراء لم يثق بك أنت وإنما وثق في اليمين بالله والعهد بالله فإذا نقض اليمين الذي عاهدته بالله ترقب العقوبة وقد جعلتم الله عليكم كفيلة نعم قال رحمه الله تعالى عن بريده بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصى في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشرفين فاجعم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن جابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أن من فعل ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين فإنهم فإن أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبرصا استعن بالله وقاتلهم وأقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهول من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب في حكم الله أم لا راه مسلم هذا الحديث كما سمعتم حديث طويل اشتمل على خصال كثيرة رسم بها النبي صلى الله عليه وسلم خطه واجبة على قائد الجيش وجنده وذلك أن القائد يجب أن يكون تصرفه كله شرعيا ليس على حسب ما تمليه عليه نفسه فلا يكون غدر ولا يكون ظلم ولا اعتداء ولا تجاوز للحد حتى مع الكفار لنا وعلينا استزامات وحقوق حسب الشرع كما سمعتم في الحديث قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية الجيش ليس له حد أما السريه فإنهم يقولون إلى أربعمائة تسمى سرية والسرية أحيانا يسيرها القائد من البلد وأحيانا قائد لهذا الجيش يسير منه سرايا يمينا ويسار للقرى المجاورة فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل من عند سرايا من المدينة قليلا وكثير أما إذا كان الجيش كثير فإنه يسمى جيشا اذا كان جند كثير ما جيش ولا يكون سريه ولا جيش قل او كثر لا بامير حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر المسافرين اذا سافروا ثلاثه فاكثر ان يؤمروا عليهم اميرا فهذا من السنه على ان يسمعوا له ويطيعوا ليس مجرد مسمى امير نتخذها سخريه اذا امر اميرا على جيش او سريه أمره, أو امره يعني اول ما يوجه له ان يوصيه بتقوى الله في نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا لان تقوى الله هي اساس السعاده والتوفيق والنجاح في الدنيا وفي الآخرة التقوى هي أساس السعادة والنجاح والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة ومعنى التقوى هو أن تطيع الله فلا تعصى وأن تذكر الله فلا تنساه وأن تشكره فلا تكفره معنى التقوى ان تطيع الله فلا تعصيه وان تشكره فلا تكفره وان تذكره فلا تنساه ولل... وللتقوى معان اخرى كثيره منها ايضا معنى التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل يعني بالقران تحل حلاله وتحرم حرامه تؤدي فراغه وتقف عند حدوده العمل بالتنزيل والقناعه بالقليل والاستعداد للرحيل ومنها ايضا معنى تقوى الله أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك امرك الله بشيء فاياك ان يفقدك فلا يراك تطبق ما امرك به ونهاك عن شيء فاحذر ان يراك ترتكبه هذا هو التقوى اذا كنت صادق هو ان لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك والخلاصه هي, الأمر هي الامتثال ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه تقوى باختصار هو امتثال ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه خوفا من الله ورجاء فيما عنده تعمل بطاعته رغبه في ثوابه وجنته ومرضاته وتجتنب معصيته خوفا من عذابه وسخطه إذا أمر أميرا اوصاه بتقوى الله وبمعم يعني أوصاه بتقوى في نفسه ثم بمن معه من المسلمين خيرا يصيه بهم خير بان لا يحملهم ما لا يطيقون لا يحملهم ما لا يطيقون وأن يختار لهم أحسن ما يستطيع من أسباب السلامة والنجاح في مهمتهم ولا يكون همه أن يسيطر بالأمر والنهي لأن الأمير يكون أمينا على من تحت يده وراعيا وهو مسؤول عن رأيته يسأله الله عن ذلك ثم يقول يعني بعد أن يوصيه عليه الصلاة والسلام بتقوى الله في نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا يقول اغذوا بسم الله حينما يوجه لهم النصيحة والوصية ويلقي عليهم التعليمات عليه الصلاة والسلام على القائد وعلى جنده يقول لهم أغذوا بسم الله يعني اشرعوا بغزوكم وابدعوا على بركة الله مستعينين بالله يعني لا عون لنا إلا بالله أغذوا بسم الله في سبيل الله يعني توجهوا للجهاد في سبيل الله ولا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا أريد به على كلمة الله أما إذا كان هناك مقاصد أخرى فليس في سبيل الله فالجهاد يكون في سبيل الله إذا أريد به على كلمة الله نشر كلمة التوحيد ودخول الناس في دين الله فهذا هو الجهاد الشرعي الذي من قتل فيه يكون شهيدا سئل عليه السلام الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل رياء الرجل يقاتل من اجل المغنم الرجل يقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ما عدا ذلك ليس في سبيل الله انما الاعمال بالنيات فانظر ماذا لويت واجرك على حسب نيتك ان كان لله فالله يعلم ان كنت صادق فهو الذي يثيبك لان الله يعلم السر واخفى يعلم ما في نفسك أشد من علمك أنت لنفسك أغذوا في سبيل الله أغذوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لأن اصل القتال لكف أعداء الله واخضاعهم حتى لا يقفوا في وجه الدعوة ونشر كلمة التوحيد ونشر الإسلام قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا, أغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل, قبل قسمتها الله عز وجل أباح لهذه الأمة الغنائم إذا غنموا إذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا من أموالهم اموالا صارت لهم غنيمة وقد اباحها الله لهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام وحلت لي الغنائم ولم تحل احد قبلي كانت الأمة السابقة إذا غلموا غنائم جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأحرقتها أما هذه الأمة فقد أحلت لهم الغنائم وهذه الخصاص الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لأمته ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبة إذن الغلول أشد من السرقة إلا إن أنها لا تقطع فيه نجة لكن عذابه في الآخرة الغلول أشد الله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي يحمله على عاتقه على رقبته وقد حذر عليه الصلاة والسلام أن يأتي الإنسان على رقبة بعير له رغاء أو شاث لها ثواء أو بقرة لها خوار أو فرس لها حمحمه ويقول أنقذني أقذني يا رسول الله فيقول قد أنذرتك فالغلول نار وعار أشد من السرقة فإن الصحابه رضي الله عنهم لما راوا رجلا قتل وفيما يظهر له شهيد قالوا خنيئا له الجنه او قالوا خنيئا له الشهاده قال او غير ذلك فان الشمله التي غلها من الغنيمه لا تشتعل عليه نارا الشمله اباءه وقد تكون مستعملة لكن مهما كان أمر عليه السلام باعاده الخيط والمخيط خيط أو مخيط يعني إبرة لا يجوز أن يظلها حتى تقسم فإذا جاءت نصيبك خذها اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا الغدر هو نقض الأهد إذا عبر من قائد عهدا بينه وبين اعدائه وجب عليه الوفاء والالتزام يعني عاهده بالله واذا اراد ان ينقض اراد يحاربهم فليخبرهم ينبذ عليهم عهدهم لا يقدر بهم يكونوا آمنين ثم يقدر بهم ياخذهم على غره حذر عليه السلام من ذلك وقال ولا تغدروا ثم قال ايضا عليه الصلاه والسلام ولا تقتلوا وليدا تعاليم الاسلام مبنيه على الرحمه فلا يجوز ان يقتلوا وليدا ولا شيخا هرما ولا امراه ولا عابدا في صومعته ما داموا انهم لم يعينوا ذويهم على حربنا فلا يجوز لنا أن نقتلهم إذا ظفرنا بهم الشيخ الكبير والعابد في صومعته والمرأة والصبي الصغير نهى عليه السلام أن يقتلوا وهذا من رحمة الإسلام وأداب الإسلام بخلاف ما عليه اعداء الاسلام الذين لا يفرقون بين هؤلاء وغيرهم ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال يعني يتدرج معهم في هذه الخصال الثلاث لان مقصودنا ليس القتل وليس الغنائم وليس الأخضاع والسيطرة وإنما مقصودنا الدخول في دين الله وكف أعداء الإسلام عن الإسلام ليس مقصودنا نقتل أو نسيطر أو نغنم مال لا لذلك دائما عليه الصلاة والسلام يرسل الدعات ويرسل القواد في الجيوش فيأمرهم اولا أن يدعو الناس إلى دين الله فإذا أجابوهم لذلك فهذا هو المقصود لا لنا في دماءهم رغبة أو لنا حاجة في سفك الدماء بل كف الدماء مما يحث عليه الإسلام اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال فايتها جابوك لذلك فاقبل عنهم وكف عنهم خلاص لكنها على التدريج اولا يدعوهم الى الاسلام الى ان يوحدوا الله يقرروا بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم تعاليم الاسلام البقيه الصلاه غيرها إلى اقروا بذلك يعلمون كما أمر معاذ رضي الله عنه ما أصله إلى اليمن المهم أنهم إذا جاءهم الجيش وقالوا نحن جئنا ندعوكم إلى الإسلام فأسلموا تسلموا قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله فانهم اجابوك لذلك فكف عنهم يعني كف عن قتالهم ليس لنا غرض في قتلهم وقتالهم ثم ادعهم الى الهجره الى ان يتحولوا الى دار الهجره الى المسلمين ينضمون اليهم فيتعلمون دينهم ويؤمنون على شعائر دينهم بعد الاسلام يطلب منهم الهجره لان الهجره واجبه وهي الانتقال من بلد الشعير الى بلد الاسلام فيدعوهم الى الهجره اذا اسلموا فإن هم أجابوك يعني قبل قبلوا فأخبرهم أنهم يكونون, يكونون يعني إذا هاجروا فإنهم يكونون كالمهاجرين لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم يعني إن كان عليهم حقوق يدونها إن كان لهم حقوق يأخذونها إذا هاجر الإنسان صار له مال المهاجرين وعليه ما على المهاجرين لكن اذا ابتدعوا وقالوا نحن اسلمنا ولكن نقيم في بلادنا نقول إذن تكونون كاعراب المسلمين يعني مثل اعراب البدو اللي في البر يجر عليكم حكم الله يعني اقامه الحدود لو ارتكبتم شيء من الحدود وليس لكم من الغنيمة والفيء شيء يعني لو غنم جيش المسلمين فليس لهؤلاء حظ من الغنيمة أو من الفيء الفيء هو ما أخذه المسلمون من بلاد الكفار بدون قتال استسلموا وتركوا اموالهم للمسلمين بدون قتال مثل بن النظير فإذا أمالهم كانت فيئة هذا لا يسمى غريبة قسمته غير قسمة غريبة ذكره الله جوجل في سورة الأنفال وفي سورة الحشر وأعلموا أن ما قدمتم شيء فإننا نحو مصور الرسول إلى آخر الآية المهم أن هؤلاء الذين أسلموا ولم يهاجروا نقول لهم إن قاتلتم مع المسلمين خرجتم مع جيش المسلمين وقاتلتم فإن لكم نصيبكم من الغنيمة والفين اما إن قمتم في بلدكم ولم تهاجروا ولم تقاتلوا مع المسلمين فإنه ليس لكم شيء ولا حق من الغنيمة ولا من الفين وعليكم يجرحكم الله يعني في الحدود مثلا لان ارتكب حدا يقام عليه ما دام انه اسلم يخضع لحدود الاسلام هذا اذا أسلموا هذه الخصلة الاولى عندهم إلى ثلاث خصال او خلال يعني شك الراوي هل قال خلال او قال خصال وهي المعنى واحد فهذه الخصوة الأولى هو أن يدعوه من الإسلام فإذا أسلموا يدعوه من الهجرة فإن هاجروا يكونون مثل المهاجرين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وإن امتنعوا من الهجرة وقالوا نبقى في بلادنا ونحن مسلمون نقول نعم ولكن ليس لكم حق مما يغنم جيش المسلمين أو يكون يحصل على شيء من الفيء إلا أن تقاتلوا معه إذا دخلتم معه وقاتلتم فإن لقب رصيبكم هذه هي الخصله الأولى التي يدعوهم إليها القائد فإن أبوا الإسلام وامتنعوا ليسلموا يدعوهم إلى الخصله الثانية وهي الجزية أطلم منهم الجزية والجزية معناها مال يدفع الرجل دون النساء ودون الشيوخ الكبار ودون الصبيان مال يدفعه الرجال دون الصبيان والنساء والشيوخ الكبار الذين لا يخاف منهم في حرب تأخذ منهم سنويا كما أمر الله عز وجل حتى يعطي الجزية تعيدا وهم صاغرون قل لهم إذا لم تسلموا فادفعوا لنا الجزية ثم نتركهم في بلادكم آمنين لا تقاتلوننا ولا تكونوا مع من يقاتلنا ونحن أيضا لا نقاتلكم ما دام لكم خضعتم لنا وكففتم شركم عنا فهذا بيننا وبينكم تدفع الجزيه سنويا خاضع لا تحاربنا ولا تكون مع من يحاربنا هذه الخصرها الثانيه فإذا امتنعوا وقالوا لا لا إسلام ولا جزية لا نقبل الإسلام ولن ندفع جزية فماذا قال عليه الصلاه والسلام يقول استعم بالله وقاتلهم استعم بالله ما قال استعم بأخوانك أو بقوتك أو تحمس لا أولا يشعرك بأنه لا عون إلا من عند الله ولا نصر إلا من الله استعمد الله وقاتلهم ما دام أنهم امتنعوا من الإسلام وامتنعوا من الجزية وأصروا على عداوة الإسلام والمسلمين استعمد الله وقاتلهم ثم قال أيضا عن يسا سلام وإذا حاثرت أهل حصن الحصن هو ما يتحصن به الأعداء من مباني يشيدونها ويلوذون بها حينما يهاجمهم أدو لهم فنحن أعداء الكفار والكفار وأعداءنا الحق والباطل أعداء لبعض لكن الإسلام يريد الخير للناس وأما أهل الباطل يريدون الشر لأنهم دعوات الشر ولأنهم أتباع الشيطان الشيطان ما يدعو إلا للشر فهذه الحصول يتحصلون بها على حسب قوتها وضعفها أحياناً يكون دكها وفتح سهل، أحياناً يكون فيه نوع من الصعوبة اللي ما فيها من قوة، ولكن بعون الله ما تقف في وجه المسلمين. كن فتحوا من الحصون وما نفعت الصعبها. إذا حاصرت أحد حصن، إذا حاصرهم لابد أن يضيق بهم الموقف. تنقطع عنهم المؤونه لابد بد ان اما ان يخرجوا مجبرين ويقاتلون او يستسلموا لا يمكن ان يستقيموا محاصرين لو جلسوا مهما جلسوا لا بد ان يوم من الايام يستسلموا اما ان يستسلموا ويخضعوا فيدفع الجزيه ويسلموا او يخرجوا متحمسين ويقاتلوا المهم اذا استسلموا يعني خرجوا وقالوا يريدون الصلح بينهم وبين المسلمين حينما حاصروهم فاذا نزلوا على حكم المسلمين واستسلموا ليس في اشكال من أسلم أسلم والنبي ما أسلم يدفع الجزية لكن عموما إذا قالوا نريد نستسلم ولكن بشرط تجعلون لنا ذمة الله وذمة نبيه يعني أيها القائد قل لنا عليكم الامان ولكم منا عهد الله وعهد نبيه بان لا نعتدي عليكم ولا نغدر بكم ذمه الله وذمه نبيه يقول عليه الصلاه والسلام اذا طلبوا منك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا, فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه ولا تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك لماذا يقول عليه الصلاة والسلام فإنكم تخفروا ذممكم أهو من تخفروا ذمة الله وذمة نبيه الإخفار النقب يعني ربما ربما أن أحدا من الجيش من المسلمين يغدر بأحد فيكون هذا نقضا للأهل فإذا كنت أيها القائد قد أعطيت هؤلاء ذمة الله وذمة نبيه معناه أن هذا الذي خالف واعتدى على احد منهم نقض عهد الله وعهد نبيه وهذا ليس بالامر الهي ولكن ان كان والا فاجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك لانكم لو حصل وله ممنوع ولا يجوز ولا تقدروا قال في اول حديث لا تقدروا لكن لو حصل فبعض الشر أهول من بعض كونك نقضت عهدك وذمتك أو ذمة أصحابك أهول من أن تنقض عهد الله وعهد نبيه لأنك ما تشيط بالناس الجيش إذا صاروا بالمئات وبالآلاف هدى مع أحدا منهم فأتدأ على أحد من هؤلاء فيعتبر نقض فيقولون أنتم لما ذنة الله لما كان ثم قدرتم بنا إذن لا تستطيع أن تملك الناس كلهم ربما يحصل غلطة جهل تسرع فيقدر أحد من المسلمين بأحد من هؤلاء فمن أجل ذلك حفاظا على ذمة الله ذمة نبيه فلا تجعل لهم لا لا تطيعهم إذا قالوا تجعل لنا ذمة الله ذمة نبيه قل لا أصوم ذمة الله ذمة نبيه ولكن أجعل لكم ذمة وذمة أصحابي بأن لا نقدر بكم ولا نعتدي عليكم إذا استسلمتم وأما الناس الآخرون إذا استسلموا أهل حصن مثلا قالوا نحن نستسلم بشرط أن تحكموا بنا بحكم الله تحكموا بنا بحكم الله حكم الله ما يعلمه إلا الله ما ندري ما هو الحكم الذي يرضاه فيكم هذا الحكم اجتهادي إذا قال له الحصن نحن نستسلم ونفتح الحصن ونخرج لكم أو تدخل علينا ولكن بشرط تحكموا بنا بحكم الله الذي يرضاه الله هل تعلم أيها القائد أنت وجيشك ما هو الحكم الذي يرضى الله يرضاه الله بهؤلاء ما تدري لأن هذا اجتهاد فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم الله لا تنزلهم على حكم الله لماذا؟ قال لأنك لا تزيل هتصيب فيهم حكم الله أم لا؟ على حكم اجتهادي قد تحكم أنهم يقتلون والله ما يرضى أنهم يقتلون الله يريد شيء ثاني أنهم يؤسرون أسر أو يطردون يجلون سجله أو يؤخذ منهم اموال الحكام متعدده فهل تدري ماذا يرضى الله لهؤلاء حتى تلتزم لهم بحكم الله ما عندك وحي أنتو أصحابك متشاهدون فلعلك إذا قالوا ننزل لكن بشرط ننزل على حكم الله تحكم فينا بحكم الله الذي يراه بنا لهم لا تنزل على حكمي وحكم أصحابي الذي نراه نحن نحكم به عليهم حسب اجريهاتنا قد نحكم بطرد الرجال وأخذ النساء والصبان والأموال وقد نحكم بأن يقتل بعض الرجال وناخذ الأموال وهكذا يعني الحكم متعدد يعني اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة لما قالوا وهم حلفاؤه في الجهري حلفاء سعد بني قريظة وفي طائفة من اليهود من الطائفة الثلاثة في المدينة كان سعد هذا حليفا لهم لأن الأوس والخزرج قبيلتان كانت في جاهلين متناحرتان الحرب بينهم دائما قائمة وكان بعض الأوس يعاهدون بني قريضة وبعضهم يعاهدون بن النظير وبعضهم يعاهدون بن قينقاع كل منهم له حليف من اليهود فكان من جملة حلفاء سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي تجزع عرش الرحمن لوفاته كما اخبر عليه الصلاة والسلام لما حاصرهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الاحزاب لأنهم نقضوا العهد فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا نحن ننزل ونرضى أن تحكب فينا سعد بن معاد قال فارضونه قال نعم فجئ به رضي الله عنه وكان مجروح وصاب بجرح خطير توفي بسببها رضي الله عنه فالمهم أنه لما جاءوا به قال إن هؤلاء رضوا بحكمك يعني تنزل تحكم فيهم بما ترى فقال ترضون قالوا نعم قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومه تنام وهل يظن اليهود أن سعد سيحكم في اليهود شيئا ضد الإسلام؟ فقال رضي الله عنه ما دام لكم وظيف بحكمي فاحكم ان تقتل رجالهم كلهم وان تسبى ذراريهم ونساءهم يعني يكونون عبيد تبع المسلمين هذا الحكم اجتهد لكن اجتهد علما في حضر الرسول عليه الصلاه والسلام فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يعني هذا هو الحكم الذي يرضاه الله فيهم اصاب الله وفقه واصاب فيهم حكم الله لكن من ينزل اخبره بانه اصاب اخبرهم من ينزل عليه الوحي اما انت ايها القائد اي قائد فلا تقل لأهل الحصن نعم احكم فيكم بحكم الله يقول عليه الصلاة والسلام فانك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله ام لا ولكن انزلهم على حكمك قل لا انا احكم فيكم واجتهد بما اراه لائقا بكم يمكن يحكم بأن يكون كلهم اسارىء كلهم عبيد رجالهم ونساءهم ويمكن يحكم مثل ما حكم سعد تقتل الرجال وتأخذ النساء والأموال والصبيان ويمكن يقتل بعض الرجال ويسبق البعض ويمكن يطردون الرجال ويطردون النساء والأموال فالحكام كثيرة لكن اجتهادي فالظهم إنك أيها قائد لا تلتزم لهم بحكم الله لأنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله ام لا وذلك ان الاسلام لا يريد ان يظلم احدا بل يريد الخير للجميع ويريد الهدايه والدخول في دين الله ليس له غرض في جمع الاموال او في السيطره عن الناس او فرض حكم من إحكام ونحو ذلك لأن محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعث هاديا ومبشرا ونذيرا يريد إخراج الله يريد الله أزوجان لن يخرج به الناس من الظلمات إلى الوح أنت ألباب قال رحمه الله تعالى فيه مسائل المسألة الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين نعم يعني أن ذمة الله وذمة نبيه فوق ذلك فلا يجوز بحاله من ان أن واما وأما ذمة المسلمين فلو اعتدى أحد من المسلمين غلطا أو جهلا أو نحو ذلك ونقضها يكون أخف وإلا ليس معناه جائز إذا أهدت فلا تقدر مهما كان نعم قال المساله الثانيه الا نسادي الى اقل الامرين خطرا لا قال المريع يعني نقض عهدك ونقض عهد الله وعهد لذيه كله لا يجوز لكن ايهم اقل خطر هو لما كان المساء هذا لو حصل يعني نعم قال المساله الثالثه قوله اغزو باسم الله في سبيل الله يعني تنبيه على أنك تبدأ الغزو على بركة الله مستئيل بالله فإن العون يطلب من الله استعينوا بالله وقاتلهم وفي سبيل الله أيضا لا يكون الجهاد شرعيا إلا إذا كان في سبيل الله ولا يكون في سبيل الله إلا إذا ربنا به على كلمة الله نعم قال المساله الرابعه قوله قاتل ومن كفر بالله نعم يعني ما قاتل الا من كفر اما المؤمن فان له ما لنا وعليه ما علينا وعليه علينا وان قاتل الا من كفر ولا شيء بيد اعترض ووقف في وجه الدعوه او اذى المسلمين او هاجم الإسلام الاسلام نعم قال المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم استعم بالله وقاتلهم يعني لا تعصب على قوتك وكثرة جيشك فإن الكثرة والقوة إذا لم يكن لهم أول من الله فلا تنفع فالله عز وجل ذكرنا ما حصل في يوم حنين ويوم حنين إذا جلسكم كثروا فلم تغني عنكم شيئا لما قال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من القلة لما خرج 12 ألف في قتال هوازن والثقيف والقبائل فلما قالوا هذه المقالة معجبين بكثرتهم أعطاهم الله درس كان أعداؤهم قد كمنوا لهم فلما أقبلوا عليهم مع فزوغ الصبح ما شعروا الصحابة والجيش ما شعروا بأن أعداءهم قريبين منهم فما دروا حتى شدوا عليهم فولوا هاربين يبين لهم عز وجل أن قوتهم وكسرتهم لا تنفعهم إذا لم يكن عونا لهم من الله وإلا في النهايه يعني اعطاهم الدرس فقط ثم اعاد الله لهم قوتهم واجتماعهم فحاربوا اعدائهم فانكاسوا أحد لكن اعطاهم درس ان الإنسان ما يعتمد على قوته استعن بالله احرص على ما انفعك واستعن بالله فلا عون الا من الله نعم قال المسألة الثالثة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء نعم لأن حكم الله لا يغير ولا يبدل وهو الذي يرضاه الله ولا تغيير لحكم الله مرضي لا يرد حكم الله إلا من كفر بالله الله وأما حكم العلماء حكم اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ فإذا صعب فله أجران وإذا أخطى فله أجر المهم انه يجفئ نعم قال المساله السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة حكم لا يدري أي حكم الله أم لا نعم يعني اجتهد فإذا وافق ما يرضاه الله هذا أحسن واطيب وإذا لم يوافق فلا لوم عليه لانه اجتهد اجتهد حكم بهؤلاء حكم قد يكون إن غير هذا الحكم هو احب إلى الله ولكن ماذا يدري قال اجتهد ساعد رضي الله اجتهد فأصاب لكن من الذي علمه بيده اصاب محمد عليه الصلاة والسلام قال لقد حكمت فيهم بحكم الله يعني الحكم الذي يرى بأن تقتل رجالهم وتصبح النساء احضروني ففعلوا ذلك قتل جميع من بلغ من اليهود ذني قائده وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه